ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسران إن مع العسر يسران فإذا فرغت فاصب وإلى ربك فرغب